والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وَهُم على ما يَفعونَ بالِالمؤمنينَ شه وَما نَقَم مِنهُ إلا أي يُؤمنِنُ بالِلههِ الزيز الحميد الذيلَهُ الكُ السَّماوات الذيلَهُ مُنكُ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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم جنات تجري ذالك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد ان بطش ربك لشديد انه هو, هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ودود